فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لئن لم يهدنني ربي لأكونن من القوم الضالين فلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بَازِغَةً قَالَ هَذَا رَبِّي هَذَا أَكْبَرُ فَلَمَّا أَفَلَتْ قَالَ يَا قَوْمِ إِنِّي بَرِيءٌ ما تشركون؟ إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين وحاجه قومه قال أتحا. وقد هدان ولا أخاف ما تشركون به إِلَّا أَنِّي أَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْضِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَا لَكُمْ مِنْ عِلْمٍ مِنْهُمْ وَمَا لَكُمْ عِلْمٌ